هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض مَا غِبْتَ عَنَّا نَسِيتَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ ترجع يُولِجُ لَيْلَهَا وَيُنْجِ الْنَهَارَ فِي النَّهَارِ وَيُنْجِ لَيْلَهَا فِي النَّهَارِ هُوَ الْعَادِيمُ مِنْ بَيْنِ نَجْوَى رَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مَن نُذِرَ بِالَّذِي وَرَسُولٌ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي وإن الله بكم لرءوف الرحيمين وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل La yastوي منكم من أنفق من قبل الفت وقاتل 114. وقاتلوا 115. وكلا وعد الله الحسنى 116. والله بما تعملون خبيرا ذل الذي پب و غ قرب حسنا فضاي ف لَ